بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء الصحاره قال لهم موسى الا ما انتم ملقون فلما القى قال موسى ما جئتم به السحره ان الله سيبطنه ان الله لا يسلخ عمل المفسدين واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاليه يتلقف ما يافكون فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُنِّبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ولا يفلح الساحر حيث اتى فأوجس في نفسه خيفه موسى كن لا تخف انك انت الاعلى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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ مُخْزِيًا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 والله سريع الحساب وكل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهقا لا يَتَّخِذُ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يديه وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِينٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِنَّهُ يَسْعَدُ الْكَنُومُ اَنِّي بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ يَرْفَعُونَ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُلَئِكَ هُوَ يبور بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَذْهَقُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَسْفُنُونَ قَالُوا اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَّدْخُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَذِهِ رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاخِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَاخِرُ حَيْثُ أَتَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ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 ان الله لا يسلخ عمل المفسدين واوحينا الى موسى ان الق اصا فالهيه يتلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فَوَنِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى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 فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْ لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَالْكِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاهِرُ حَيْثُ أَتَى وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّهَا رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُزَيِّلَنَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ والذين كفروا اعمالهم كسراب بكيعت يظنهم ظمئا ماء يحسبون ظمئا ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهقا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد من كان يريد العزة فلله العزه جميعا انه يسعد الكنيم اَنِّي بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ يَرْفَعُونَ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُلَئِكَ هُوَ يبور لنقذف بالحق على الباطل فيذموه فاذا هو ساحق ولكم الوين مما تسفون قال اخره منها مذوما من مدخورا لمن تبيعك منهم لا جهنم نَمَّ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَأَنْتَ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا انما صنعه كيد ساخر ولا يفلح الساخر حيث اتى بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق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 ان الله لا يسلخ عمل المفسدين واوحينا الى موسى ان الق اصاك فالهيه يتلقف ما يفكون ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون أُنبئوه هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين فأوجس في نفسه خوفا موسى قُلْ لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الأعلى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى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 وَلَا يُفْلِحُ السَّاهِرُ حَيْثُ أَتَى وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ والذين كفروا اعمالهم كسراب بكيعت يظنهم ظمئا ماء يحسب الظما ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وكل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زاهقا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِنَّ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُؤُنَا لَآئِكَهُ وَيَبُوءُ انقذف بالحق على الباطل فيذمّه فاذا هو ساحق ولكم ال وين من ما تاسفون قال اخرت منها مذوما مدخورا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 بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء الصحاره قال لهم موسى القوم ما انتم ملقون فلما القى قال موسى ما جئتم به السحره ان الله سيبتينه ان الله لا يسلخ عمل المفسدين واوحينا الى موسى ان الق اصا فإلهياتلقف ما يفكون وَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 وَقَال الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ مُخْزِينَ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 والله سريع الحساب وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهقا لا يتي الباطل من مَن يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِنَّ يَسْعَدُ الْكَنِيمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكرؤنائك هو يبور بل نقذف بالحق على الباطل فيذموه فاذا هو ساحق وَيْلَكُمْ وَيْلٌ مِمَّا تَسْفُنُونَ قَالُوا أَخْرِجُ مِنَّا مَذَؤُومًا مَّدْخُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ قَالَ هذا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَأَنكِي مَا فِي يَمِينِكَ التَّلْقَفُ مَا صَنَعُوا انما صنعه كيد ساخرهم ولا يفلح الساخر حيث اتى بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق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 لَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لَنَا مُوسَى الْقُومَ أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ان الله لا يسلخ عمل المفسدين واوحينا الى موسى ان الق اصا فاله يتلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وَنَبُوهُنَالِكَ وَالْقَلْبُ صَغِيرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى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 فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الأعلى وَالْكِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وأرادوا بهيدا فجعلناهم الخاسرين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 والله سريع الحساب وكل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهقا لَيْسَ يَتَّخِذُ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِينٌ من حَكِيمٍ حَمِيدٍ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِنَّهُ يَسْعَدُ كَنِمُ أنيب والعمل الصالح يرفعوه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكرؤنائك هو يبور بل نقذف بالحق يعلن الباطل فيذمه فاذا هو ساحق ولكم وين من ما تسفون قال اخذروا منها مذؤما مدخورا لمن تبعك منهم لام جهنم نَمَّ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ ربي حقا وَالْتِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاخِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَاخِرُ حَيْثُ أَتَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ